السلام عليكم ورحمة الله. <وخير> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والعظيم شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهدى ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل.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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحب إن شاء الله أن نتكلم قليلا عن موضوع الامتحان فلدي بعض إن شاء الله الملاحظات أسأل الله أن تلقى أذيكم قبولا طبعا في نسبة من الإخوة والأخوات حقيقة الامتحان يعني فيه دليل على الحرص وعلى المتابعة وعلى الاجتهاد هذا موجود بفضل الله تعالى وهذا نثمنه ونشكركم عليه وبعض البعض منكم الحمد لله ليس أغلبية هم قلة لمست في الحقيقة من إجاباتهم شيئا من عدم الاجتهاد ومن كيف أقول هنا كلمات صعبة أنا أبحث عن كلمات دونها حتى لا نقول مثلا أو لا نقول المهم بعض الأوراق بعض هذه الأوراق الإنسان قد يخطئ الخطأ وارد علينا جميعا هذا لا شك فيه والتقصير موجود فينا جميعا نسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يبلغنا بكرمه وجوده المنازل والمقاصد ورغم ذلك يعني هناك شيء هو دون الدون أقل من المطلوب ومن المتصور وأنا أذكركم ونفسي بأننا في نعمة من الله عز وجل لم تتيسر لغيرنا فانظر إلى ألاف أو ألوف الناس المؤلفة الذين هم في غفلة عن ذكر الله عز وجل فضلا عن طلب العلم والسعي فيه فلا شك أنكم تطوفون بالشوارع وتسيرون في الطرقات وترون ما نرى وتسمعون ما نسمع فمن فضل الله عليكم أن اختاركم لدينه واختار لكم دينه ورضيه لكم وهداكم إليه هذه نعمة عظيمة في كل زمان ولا سيما في هذا الزمان ثم وفقكم بعد التوفيق لدينه أن يجعلكم من الذاكرين من المقيمين الصلاة كذلك نحسبكم ولا نزكي على الله أحدا هذا فضل ثم زادكم فضلا ونعمه ومننا أن وفقكم لطلب العلم وهيأ لكم لذلك أسبابا أنا أعدها ميسرة إلا أن يكون لديكم كلام آخر أنا أحسبها أسباب ميسرة هينا توفر لكم المكان والمقاعد وجيأ لكم بأمثالنا فانتهبوا مما أنتم فيه مما يتيسر أما أن تجد بين الأوراق ممن ينتسب إلى الطلب ممن من يؤلف الآيات هذا والله يحز في النفس نحن تحدثنا في أول اللقاءات أن بعض السلف كانوا على علمهم يكرهون التفسير كراهة شديدة وهم أهل علم وفضل منهم سيد التابعين سعيد ابن المسيّم كان يكره أن يسهل في التفسير أن يسأل في ماذا في التفسير لا يتكلم في التفسير مع كونه من أعلى من الناس فكيف بمن مش يتكلم في التفسير يؤلف القرآن قال تعالى ويجيب نص آية من عندي ونص آخر من كلام الله عز وجل هذا طبعا غير مقبول وصاحبه آثم إلا أن يكون زل أو ذهل يكتبه هو فعلا في حال الدهول هذا ممكن أو اختلط عليه من القرآن من المتشابهات لفظا ممكن أما التأليف ففي بعض الأوراق شيء من هذا التأليف للأسف فأنا أدعو إخوتي وأخواتي من من وقع في مثل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل طيب لو لم تكتب الآية ما نعملون لك لا شيء لن يحصل لك شيء أبدا ما تكتبش الآية نهائية أما أن تكتبها وتفسد أولها وآخرها هذا من الذي لا يجوز ثم كذلك الأمر أهوى ولكنه داخل في دائرة عدم الجواز والتحريم إن كان مقصودا قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فالبعض يؤلف كذلك في السنة يكون نهاية الحديث شيء هو يتصور للحديث نهاية أخرى فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى أعلمك كلمات لو قلتها لذهب عنك ما تجد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ليس نص الحديث فلا تؤلف حديثا من عندك ومرات أهوى من هذا يخلط بين قول الصحابة وبين الحديث أو يخلط في النسبة فينسبه القول لغير قائله والأمور على التدرج أعلىها وأخطرها ما ذكرنا أو إن شئت قل أدناه عليكم السلام ورحمة <تصفيق> الله وبركاته هذا لشك خطر أعده فاحشا وفادحا فاحشا بمعنى كبير فخاصة وأنك لست مضطرا إليه غابت عنك الآية لست مضطرا إلى ذلك ثم بعض الأخطاء العلمية الأقل من هذا المنهجية هذه أمرها إن شاء الله هين وبسيط تأتي بالدربة والتدرب وبالسير في طريق الطلب تقول تعرفش معناها إجماع ما معناه قول الجمهور عليكم السلام. في يقول أجمع الجمهور هذا اللفظ لا يستقيم. الإجماع شيء وقول الجمهور شيء وناخذ. الحمد لله. والبعض يظن أن قول الجمهور مرجح أن قول الجماعة أرجح من قول الفرد أو الاثنين وهذا غير دقيق أو إن شئت أقل غير صحيح لأن العبرة بالدليل. مش بالأكثرية. كذلك البعض يستعمل ألفاظا أقرب إلى المشيئة تقول العاطفية بين ضفرين. يقول أحسن الأقوال في هذا هو أجمل الأقوال قول ابن عباس ولا قول مجاهد ولا المسألة هنا ليست مسألة جمال وقبح. أنا أفهم قصدك ولكن الأسلوب العلمي أن تقول أرجح الأقوال أو أقربها إلى الصواب لعل أقرب الأقوال إلى الصواب قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا وكذا صح الأقوال أرجح الأقوال الأقرب للصواب أما أحسن وأجمل هذا من كلام التلفزيونات دعك منه هذه ملاحظات يعني أحببت أن نقف عندها بدأناها بما هو أهم ثم انتقلنا إلى المهم فالأقل أهمية الأهم من هذا كله أن تنسى أمر الامتحانات وأن تخلص النية لله عز وجل وأن تجددها وقلنا من اللقاءات الأولى أن النية قد يطرأ عليها شيء تصلحها تصلح النية تجدد النية تغير النية إن كانت فاسدة من البداية تغيرها تصلحها إذا طرأ عليها الفساد تقومها إذا عوجت ثم تتذكر فضل الله علينا وعليك أن هذا المكان المبارك لم يكن ليتيسر ويتهيأ وعليكم السلام لولا أن يسترعه الله عز وجل وهيأه، فإن أنت إن شاء الله في فرصة قد لا سمح الله قد لا تتكرر ممكن يحصل أي شيء وينقطع تنقطع هذه النعمة ولا يذهب بذنوبنا بتقصيرنا بتفريطنا بأحوالنا بكيد الأعداء بنا. نعوذ بالله من شرورهم ونذرأ به في نحورهم هذه فرصة ونعمة من الله عز وجل تنتهبها وتأخذ منها قدر مستطاعك ناستفرغ لك كل واحد يأتي من مكان لعل بعضهم أبعد من بعض ويجيك إلى حد ما تأثر لك أن تأتي ويقول لك ما عنده ينفض عندك جرابه فأنت كن كقول علي رضي الله تعالى عنه كن مع العالم ك كمن يجلس تحت نخلة حاول انتظر واقطف وخذ كل ما جاد به فهذا عنده تمر وهذا عنده رطب وهذا عنده بسر والله المستعان هذه فرصة المهم ما ضيح فبعض الأوراق تشعر فيها بعدم جدية وبأن المسألة عند بعضهم ليس فيها من الجد شيء والله عز وجل يقول يا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة سيأتي معنا إن شاء الله شيء في هذا المعنى بقوة يعني بجد خذ الكتابة بقوة خذ الأمور بجدية وإلا يوشك أن تنتزع البركة والعياذ بالله من الوقت والجهد وتضيع الفرصة لا سمح الله وصلت الرسالة إن شاء الله ما معاش نزيد نطول فيها ولا نعاودها من رخرة هم فنرجوكم ما دخلوناش نشعروا بالإحباط فاللي فينا, فينا مكفهين بالحمد لله تعالى المرات بأحد يشعر بشيء من الحزن على الأقل في بعض الأوراق بفضل الله تعالى ترفع المعنويات الحمد لله أظننا وقفنا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 النصارى والصابئين الذين آمنوا هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الصحيح والذين هادوا الذين هادوا هم اليهود ومادة هادا هادا فيها معنى ييم معنى التوبة إنا هدنا إليك معناه تبنا, تبنا إليك وفيها معنى المحبة فقال اليهود سموا يهودا لأنهم كانوا في كل مرة يخطئون الأخطاء الجسام ثم يتوبون ويتوب الله عليهم فسموا يهودا لأنهم يتوبون فالهود من التوبة وقيل من المحبة فقد كان بعضهم يحب بعضا كانوا متحابين هذا ما ذكر في معنى هادوا إن الذين هادوا يكون معناها الذين تابوا أو الذين أكثروا التوبة أو الذين كانوا يتحابون يحب بعضهم بعضا والنصارى النصارى هم أتباع المسيح عليه السلام أو أتباع دينه أو الذين آمنوا به كذلك على الصحيح والصابئين أما الصابئون فقد ذكر فيهم كلام كثير واختلف أهل العلم اختلافا طويلا في الصابئين فقيل أنهم أتباع نوح عليه السلام وقيل أنهم قوم موحدون لا يتبعون نبيا وقيل أن دينهم أشبه ما يكون بدين النصارى وقيل غير ذلك لكن من سياق الآية من سياق الآية يتبين أنهم قوم موحدون فيكون معنى الآية الذين آمنوا من المسلمين والذين اتبعوا دين موسى وماتوا على توحيد الله عز وجل وعلى ملة موسى الحق والذين اتبعوا عيسى عليه السلام وماتوا على التوحيد وعلى دين عيسى الحق والصابئين الموحدين كل هؤلاء قال الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا كل هؤلاء الذين آمنوا منهم بالله وباليوم الآخر وعملوا الصالحات قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن هذا لمن مات منهم على ما ذكرناه مش كل اليهود ولا كل النصارى ولا كل الصابئين وإنما الذين ماتوا على التوحيد وعلى الملة الخالصة هؤلاء لا تضيع أجورهم عند الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل نسخة كل دين قبله ليس لأحد أن يقول أنا يهودي أو أنا نصراني أو أنا صابع فضلا عن غير هذه من الاديان. قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعل لكم تتقون وإذا أخذنا ميثاقكم الميثاق يعني ما أخذ الله على بني إسرائيل من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله هذا هو المثاق وإذا أخذنا مثاقك أن توحدوا الله أن تتبعوا هديه أن تعملوا بشريعته أن تتبعوا رسله هذا المثال ورفعنا فوقكم الطور قيل أنهم أن الله عز وجل أمرهم أن يسجدوا فأبوا فرفع الله عز وجل فوقهم الطور الطور قالوا كل جبل منبت يسمى طور الجبل اللي فيه زرع فيه نبات هذا طور والجبل الذي ليس عليه نبات يقال له جبل ورفعنا فوقكم الطور قيل أنهم لما رفع فوقهم الطور رفع الله عز وجل فوقهم الطور الجبل خروا سجدا وقيل سجدوا على شق ونظروا للطور بالشق الآخر خوفا أن يقع عليهم لكن الله عز وجل تاب عليهم لكن الله عز وجل تاب عليهم فلم يقع عليهم الطور قال سبحانه خذوا ما آتيناكم بقوة بقوة ذكر في هذا أقوال أصحها أو لعل أصحها أي بجد كالآن اللي مرت معنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد خذ ما أعطاك ربك بجد واجتهد في تعلمه وفي العمل به وفي الدعوة إليه وفي الذب والذود عنه فأنتم خذوا العلم بقوة خذوه بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما فيه بقراءته كما قلنا بتعلمه بتعليمه وبدعوة الناس إليه واذكروا ما فيه ما فيه من حلال وحرام ما فيه من مواعب ما فيه من قصص ما فيه من عبر كل ذلك يذكر واذكروا ما فيه بمعنى لا تكتمونه كما قال ربنا لا تبيننه للناس ولا ولا تكتمنه فصاحب العلم دائما مطالب ببثه وبنقله مش يتكتم عليه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون بأخذ الكتاب والعلم بالجد وبذكر ما فيه تحصل تحصل التقوى تحصل التقوى وبتبليغ العلم تحصل إن شاء الله الوقاية من عذاب الله لعلكم تتقون لعلكم تنجون من صخة الله ومن عذابه أو لعلكم تتحقق عندكم التقوى والخوف من الله عز وجل من ترداد العلم وتبليغه وذكره وتذكير الناس به قال ربنا ثم توليتم من بعد ذلك من بعد ذلك من بعد أن تابوا إذ رفع الله فوقهم الطور وتاب الله عليهم عادوا وتولوا وخالفوا عادوا إلى المخالفة وعادوا إلى الزيغ وعادوا إلى العناد وعادوا إلى ما تعودوا عليه من التحايل على شرع الله كما سيأتي بيانه عما قريب ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله فلولا فضل الله عليكم ورحمته بأن تاب عليكم بعد توليكم لكنتم من الخاسرين في الدنيا وفي الاخر مفهوم الكلام الأخوة في الأخير مفهوم عندكم الكلام الصوت واصل يقول أخوكم الآية 63 اللي معنى فيه تعود على الميثاق أو على الطور وإذا كانت على الميثاق هل هو التوراة تعود على الكتاب المفهوم من السياق خذوا ما آتيناكم بقوة ما الذي آتاهم الله عز وجل آتاهم الكتاب واذكروا ما فيه ما في الكتاب يعني لا هو الطور والمقصود الميثاق لأن الميثاق جزء من من الكتاب ثم قال ربنا ولقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل الله عز وجل من البأس الشديد على أهل القرية التي قيل هي أيلة قيل اسم القرية أيلة وقيل مديا وقيل متنى وقيل غير ذلك أصحاب القرية كما جاءت القصة مبسوطة في سورة الأعراف أصحاب هذه القرية ابتلاهم الله عز وجل وهذه القرية حاضرة البحر يعني قرية ساحلية على البحر ابتلاهم الله عز وجل ببلايا وامتحانهم بامتحانات فقد قيل أن اليوم الذي جعله الله معظما عند بني إسرائيل بالأساس كان يوم الجمعة فبدلوا وجعلوه يوم السبت فلما جعلوه سبتا حرم الله عليهم في يوم السبت ما لم يكن ليحرم عليهم في سائر الأيام لما بدلوا وغيروا شدد الله عليهم بأن حرم عليهم أمورا كثيرة في أيام سبتهم فلا يبرزون لعمل ولا يقدون نارا ولا يطبخون وأشياء كثيرة من هذا القبيل فأهل القرية كانوا في البداية على أمر الله عز وجل لا يصطادون سمكا في أيام أسباتهم ثم أغراهم الشيطان بأن ينصبوا الشباك أيام السبت أو قبل أيام السبت ثم يأخذون الصيدة بعد حلول الليل فكان ورد في ذلك المفسرين كلام كثير فكانوا يربطون قال بعضهم كانوا يربطون الحيتان فكانت تأتيهم ابتلاء من الله عز وجل كما جاء قال ويوم لا يثبتون لا لا تأتيهم ويوم السبت تأتيهم كما جاء في الوصف القرآني شرعا من, من كل مكان فتأتي الحيتان يوم السبت بيضا سمينة تطفو على سطح الماء وتلعب فأغراهم الشيطان بذلك فقال بعضهم نربط الحيتان ونشدها بأوتاد إلى البر ونتركها في البحر حتى لا تنفق ولا تموت ونأخذها أيام الأحاد وقيل أنهم كانوا ينصبون الشباك وقيل كانوا يجعلون لها بركا يعملوا برك يتسرب إليها السمك والحوت في أيام السبت ويغلقون عليها يقولون نحن هذا ليس بصيد ويصطدونها يوم يوم الأحد يحصلوها برك قيل أشياء كثير، فكان جزاؤهم فكان جزاؤهم أن الله عز وجل جعلهم قرادة وأهل التفسير قالوا لماذا القرد بالذات قالوا الجزاء من من جنس العمل فالجماعة كانوا كالقرود قرت تلقى عنده حركات، بهلوانية، يتبهل والجماعة تبهل لون بصنعهم ذلك، فكان أن جعلهم الله قرادة. بعض المفسرين قالوا هذا مسخ معنوي، لكن جماهير أهل التفسير على أنهم مسخوا حسا ومعنى. أنهم جعلوا قردة حسا ومعنا بل جاء أن بني إسرائيل الذين نجاهم الطائفة من أهل القرية التي أو الذين نجاهم الله عز وجل من هذا العذاب جاءوا إلى أصحابهم فكانوا يعرفونهم بعيونهم بل أنهم كانوا يقولون لهم بعد أن صاروا قردة ألم ننهاكم فكانوا يومئون برؤوسهم انقطع كلامهم ولكنهم يعقلون قالوا كانوا يعرفون كبارهم وصغارهم وذكورهم وإناثهم ببعض صفاتهم لا سيما عيونهم فأهل القرية كما جاء مبسوطا في سورة الأعراف انقسموا ثلاث ثلاثة ثرق أو ثلاثة جماعات أو ثلاثة مجموعات المجموعة الأولى الذين تجرؤوا على الله عز وجل وتحايلوا على شرعه تحايلوا على شرعه من الذين جعلوا البرك أو ربطوا الحيتان بالحبال أو نصبوا الشباك وما إلى ذلك فهؤلاء الذين ارتكبوا المحرمة واعتدوا على ما شرع الله عز وجل وخالفوا أمره والجماعة الثانيين الذين كانوا ينهونهم الذين كانوا ينهونهم قالوا وثرقة ثالثة كانوا ساكتين كانوا ساكتين دليله قول الله عز وجل وإفقالت أمّة منهم يعني من أهل القرية لما تأذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فكان هؤلاء الساكتين ينكرون على الذين ينكرون على الآخرين كلامهم معهم قالوا لهم أنتم تعلمون يقينا أنهم ما داموا خالفوا شرع الله عز وجل وارتكبوا هذه الأعمال الشنيعة القبيحة بالتحايل على الله عز وجل والتحايل على شرعه فهم معذبون لا محالة فكانوا ينهون هذه ال الطائفة من هذه القرية كانوا ينهون الذين ينكرون على الطائفة الأولى إنكارهم عليهم ونهيهم لهم قالوا وإذا قالت أو قال ربنا عز وجل وإذا قالت أمّة منهم لما تعظون لما تعظون قوما اللهم هلكهم أو معذبهم عذابا شديدا كان جواب الآخرين قالوا معذرة إلى نعم مأذرة إلى الله عز وجل هذا عذر إلى الله عز وجل إنما نحن ندعوهم اعتذارا لله عز وجل ولا يزال هذا حال الناس فالذين نجاهم الله عز وجل رجعوا إلى أصحابهم هؤلاء الذين تحدثنا عنهم آنفا فكانوا يعرفونهم بعيونهم وببعض أوصافهم ويقولون لهم ألم ننهكم قالوا فيومئون برؤوسهم اعترافا منه. هنا مسألة البعض قد يقول القردة هم من إسرائيل وأهل هذه القرية من بني إسرائيل جاء في الحديث أن كل قوم مسخهم الله عز وجل يتوقف تناسلهم فلا يتناسلون. يعني لا يمتدوا نسلهم بعد ذلك فهم يعيشون ما شاء الله أن يعيشوا على هذا الحال ثم يموتون ولا يتناسلون يعني لا يستمرون فورد أن الضب أمة ممسوخة والقرود أمة ممسوخة والخنازير أمة ممسوخة وليس ذلك على إطلاقه وإنما كل أمة سخطا من الله عز وجل وعذابا منه ينقطع دابرها بعد ذلك هذا على الصحيح الراجح والله تعالى أعلم طيب هنا مسألة الذين أهلكهم الله عز وجل من أهل القرية هل هم الذين ارتكبوا التحايل على شرع الله وحدهم أو هؤلاء ومعهم الذين كانوا ساكتين اثنين بعض السلف فهم ذلك فاغتم لذلك غما شديدا اغتم قال الجماعة هلكوا وقد كانوا من أهل الإيمان ولم يرتكبوا المحظور ولكن قيل أنه أن الله عز وجل نجاهم لأنهم كانوا منكرين كانوا منكرين بقلوبهم ولم يتحولوا إلى الإنكار بألسنتهم كما فعل الآخرون وذلك لأنهم توقعوا العذاب المحقق كما جاء في سياق الآية لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا والله تعالى أعلم إذن لعل الله عز وجل نجى الفرقتين الذين أنكروا بقلوبهم والذين أنكروا بقلوبهم وألسنتهم والله أجل وأحكم وأعلم طيب بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل هذا حديثهم اسناده جيد اسناده جيد فيه رجل اختلف في توثيقه وبقية رجاله رجال الصحيح ثقات أثبت فأسناده اسناده جيد كما قال ذلك أهل التحقيق من أهل العلم إذا ما الذي يستفاد من هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى بأدنى الحيل هذا موجود في زماننا ولا لا برش ففي الناس أو في بعض الناس وإن لله وإن إليه راجعون شابه بأهل هذه القرية من بني إسرائيل ففي بعض الناس حيل، ونسمع من ذلك الشيء الكثير الحيال ما شاء الله احنا مهفات ياسر وأذكية ياسر خاصة الشعب التونسي ونحن منهم عندنا ياسر الثقة في أنفسنا والحقيقة أنها في كثير من الأحيان للإنصاف بغير حق وهذه تجدها عندنا إلا ما رحم ربي يقول لك احنا اكثر ناس فهمين للدين هذا يقال كثيرا عند البر والفاجر وعند الكبير وعند الصغير اكثر ناس فهمين للدين أحنا. واقرب ناس في لهجتهم للغة العربية احنا زاد واكثر احسن شعب بياكل فاحنا نعرف وناكل والصعوب الأخرى فاسمعون مثل هذا ولا لا تونسي يكل مليه ويلبس مليه وكل هذه الدعاوة اللي أغلبها اللي لم نقول كلها باطلة ولخالط الشعوب وربما يخرج خارج تونسي يعرف أنه مسألة ليست بهذه الصورة ليست بهذه الصورة فقال لي واحد مرة لقيته في زمان في رئاسة جامعة الزيتون طالب أفريقي يحذر في الماجستير أو لعله تحصل على درجة الماجستير فاتحاورنا شوي في قاعدة انتظار قبل المدير والواحد من المسؤولين والله نسيت طال العهد فقال لي الحمد لله الذي وفقني أني طربت العلم الشرعي في تونس أظن من الكامرونة قال لي كل الناس اللي رجعوا لبلادنا من الذين درسوا في الأزهر ولا في السعودية ولا في أي مكان مش فهمين للدين أبداً والله هذا كلامه قلت له كيفاش انت فاهم قال لي الفهم الصحيح للدين وأنقل لكم كلامه والله سبحانه وتعالى شاهد شهيد قال لي البدن عنده حاجيات فتصلي وفي الليل تمشي للنايت كلوب هذا كلامه هذا ما فهمه البدن عنده رغبات قال الله عز وجل لم يحرم على البدن الاستمتاع هذا فهمنا للدين اللي ما راح المرض الاجيال فهمت الدين بهذا المعنى فهم ملوث فهم سقيم فهم منحط فهم فيه تحايل كل ما شيت. هذا حاصل على درجة الماجستير هذا يمشي لبلاده وقد حصل على هذه الدرجة في بلاد عربية إسلامية يمشي حطوه عميد في في الجامعة بهذا الفهم فيهلك أمما بعده والوزر عليه وعلى من علمه وفق هذا المنهج الباطل ففينا إلا ما رحم ربي هذا الكبر وهذه الدعاوى الباطلة شوف الشعب كيف اشتاكل مناشحنا أفضل ناس ناكلوا مش منقوش كلام آخر وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاب مناشحنا أحسن شعب نلبسه ولا احنا أحسن شعب فهمين للدين وخرج للشارع وشوف فهمنا السقيم إلا ما رحم ربي توتفهم تفهم يصلي في الصف الأول والزوجة عارية تماما والبنت عارية تماما يقول لك شبابها شباب هذا فهم أليس فهما هذا لكنه فهم أقرب للجنون منه إلى العقل والفهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود تلقى واحد يتصل بك عشرين مرة في نفس الموضوع والله الذي لا إله إلا هو بعض الإخوة يسأل عن شخص آخر أكثر من ثلاثة أشهر ويسأل فيه في السؤال أكثر من ثلاثة أشهر رو أخونا ماخذ قرض ربا وماخذ قرض ربا من بنك أخرى ويحب ياخذ توا قرض بشي يتوب ويصلح القرضين مع بعض والله هذا اخرتها قبل أيام قلت له يا أخي يا أخي اتق الله فينا يا أخي اتظن معنا ما نصنعون أبقى نجوا على نفس السؤال هذا كل كلما لقيني ويتصل بي بالتلف نفس السؤال فهو يدندن حولها ناوي يأخذ قرض لا أكثر ولا أقل ناوي يأخذ قرض ثالث لا أكثر ولا أقل ولوج على فتوى يا أخي دعني يا أخي اتق الله اتركنا اللي فينا مكفينا شوف حل لأخي لا لازم والآخر يتصل بك على يأخذ تاكسي على طريق كال وغدوة عاد يقول لك راني بش نتزوج يا أخي و... وعات يا اخي بابا قال لي أخرج ري واحد ايه شنو المشكل يا اخي هم قالوا كذا هاو قالوا الشيخ الفلاني قال انا مشيت قابلته وبعدين عرضني بالتاكسي بله نتا هذا هذه بشيء لاخر كلمته على زكاة علمت من حالي ان من حاله كأنه لا يخرج الزكاة فقال لي لا أنا نخرج في زكاتي لكن وين نعطي فيها لأولادي شوفوا الحين الزكاة هي حق لله قال العلماء الزكاة بين كونها حق لله محظ وحق للفقير يعطيها لأولادها يخرجها من هنا ويعطيها ويدخلها في جيبه من ناحية رخ وهكذا الحيال وما أكثر الحيال والضرورات تبيح المحظورات. الشعب التونسي كله يعرف القواعد الفقهية ولكنه يستعملها على غير وجهها الضرورات تبيح المحظورات. ثم الضرورات هذه يوسعها حتى تشمل الحاجات والكماليات والرفاهيات كلها تدخل في الضرورات بشي صيف ياخذ قرض ربو يقول لك الضرورات تبيح المحظورات. وشنين اللي تحدثنا عليها قبل والعمل عبادة هذه قاعدة عند التونسين والقاعدة الأخرى والدين يسر الدين يسر إياك نظلنا الدين عسر, عسر. تعسرش علينا يا الدين يسر خليها البنية تلبس كما تحب والزوجة تلبس كما تحب وخليه يخدم في خمارة والدين يسر يا. والعمل عبادة هو عمله هذاك عبادة وإن كان في فيما حرم الله عبادة وهذه كلها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكب نهي لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل بأدنى الحيل أبسط الحيل أبسط حيل الآن ما عادش الناس تتحتاج أن تتحايل الحيل كثير أبسط حيلة تخطر على باله يفرح بها ويمرر بها المساء هذه شكون اللي مع بنتك هذا شكون هذا خطيبها حيلة كذب بها على نفسه خطيبها وكأن الخطيبة زوج هذا شكون حتى ولد كلاص شيكه ولد كلاص هذا أخوها من الرضاعة في ششكة شبيك نيتهك مش صالح هذا ولد كلاس يا أخي أخ شقيق مش حتى أخ لأب ولا لأم ولا من الرضى أخ شقيق ولا يذهب ذهنك بعيد خليك مع الفهم التونسي للدين دكتور في الحديث جاء على الشاشات وقال الإسلام ما جاء إلا بأمرين الحياة والجمال فقط كل الأرواح التي ذهبت وسبع حملات وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وعقبة بن نافع والحسان ابن ثابت وحسان بن النعمان وأبو المهاجر دينار وغيرهم جاول تونس بشي يعلمون الحياء والجمال الحياء والجمال فقط ما حاجة. لا حرام ولا حلال ولا تشدد على الناس ولا شريع الحياء والجمال وليته بقي فينا حياء أو جمال والله قبح من أقبح ما يكون من أقبح ما يكون في الظاهر في والباطل إلا ما رح يمر فلا بقي جمال وأما الحياء فقد ارتفع من زمان مشى مع الصور دي اللي كان عيام البيات الاثنين مشاه وانقرب الفرنك والحياء وين الحياء اللي جاء به عقبة بالنافع جابنا الحياء والجمال وذهب واستشهد في جبال الأوراس مع خمسمائة كما تذكر بعض روايات التاريخ خمسمائة من خيرة رجاله تألب عليهم البربر في جبال الأوراس في حدود الجزائر وقتلوهم جميعا عقب بالنافع وخمسمائة ممن معه من خيرة فرسان المسلمين هؤلاء جاءوا بالحياء والجمال فقط ويستشهدون بأحاديث مكذوبة، مش أحاديث ضعيفة، مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرضاً لسيادهم، وبيعا للدين بعرض من الدنيا، وليته عرض، ليته عرض، ليش؟ فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل، وهذا للأسف حتى حاصل في أهل الالتزام. وأهل الدين هذا الآن موجود الحيل ونسمع منها الكثير مما والله يمرض كل مرة واحد يتصل بك ويستألك سؤالا تمرض به أسبوعا ولا ما الله به واحد عقد على أخت عقدا شرعيا تصل عليه قبل مدة ثم طلبت منه الخلع قالها تعطيني ثلاث ملايين والأخ يعني ما شاء الله سنة ولحية كذا ملايين فتقلبت المسألة ولا هو المطلقات له حق بالمعروف متاع شيخ حق بالمعروف كما أمر الله عز وجل أهل الدين والإيمان أنه إذا طلق يعطي المطلقة شيئا حسب العرف فهو طالب الشيء لك وقص على ذلك الكثير والأخرى حملت فسافر شيخ خليها وحملها شال ليبيا ولا خم شال سوريا ولا عقد يخليها والأصل أنهم عقدوا على نية غير بناء شو للوالدين المساكين ونفهمهم اللي إحنا فاهمين الدين وهم ما مش فهمنا لهم لا وهذا العقد مش النجم نحكي معه وكه هم يقصدون غير ذلك يحصل الحمل أو يحصل كذا يبدل البيسكو بل فيه ف... ولا بلاش تعال فما الشركات تعطي بيس ولا ويختفي يذوب انتهى انتهى وجوده رحمه الله تعالى انتهى... هذه حيل هذا كله من التحايل على أعراض الناس على أعراض المسلمين وعلى الأسر تدخل على الأسرة باسم الدين وتلقى الأب من ذلك يلتزم ولا الأم بنتهم فهمتهم ولا ولدهم فهمهم الدين بشوية فتنطلي عليهم الحيل والجماعة عندهم مآرب أرب أخرى، وهذا يعني مش كان أهل الباطل فيهم الحيل أولئك معروفة حيلهم وقديمة وظاهرة، لكن حتى إحنا مرات نتحايل على دين الله عز وجل وعلى شرع الله عز وجل فنقع في الصد عن سبيل الله، بعدين اللي تذكر له الكلام هذا ينفر منك، آه يقول لك لا تقول لي الكلام هذا لا تقول لي شيء، والله المستعان. قال الله سبحانه فجعلناها نكالا أي عبرة لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين موعظة القرية هذه اللي جرمهم كان في التحايل على ما شرع لهم فكل من تلاعب بشرع ربه سبحانه وتعالى ينتظر مثل هذا العذاب اللي هو في في الحقيقة عذاب شديد تخيل أن بعد ال الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر في البر والبحر يصير الإنسان هذا الكريم ابن الكريم يصير قردا العذاب لا أو خنزيرا هذا ولا شك سخط من الله عظيم وعذاب شديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فإيايا وإياكم إيانا جميعا والتحايل مع شرع الله هذه القرية ما ارتكبت من جرم إلا أنها تحايلت على شرع الله عز وجل مصطدوش نهار السبت إنما تحايلوا بالبرك وبالشباد وبالحبال فالتحايل مآله وعقوبته مثل هذه العقوبة الشديدة أعاذنا الله وإياكم من سخطه وجميع عقابه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما أقول ما سمعتم إن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه برئان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هل يجوز يقول سال هل يجوز قراءه القران في المقبرة هذا سؤال يحتاج إلى تفصيل السؤال هو بأي طريقة وعلى أي وجه أي كان القراء على الأموات يقصد ولا في المقبرة أما المقبرة لو كان واحد دخل المقبرة وقصد أن وقاعد يكرر في في ورده ولا يجوز أن يقرأ القرآن في المقبرة ولا يجوز يجوز الدعاء في المقبرة يجوز يجوز الدعاء أما أن يقرأ على الأموات فهذا لم يرد فيه دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أمره ولا من هذه الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أهل القرون المفضلة فالصحيح أن القراءة على الأموات بتلك الصفة من البدع المحدثة وأما القراءة عموما أن واحد يقرأ في ورده ولا خشع وعنا له أن يقرأ ما تيسر من الآيات لنفسه أو وعظ الناس في المقبرة وتلا عليهم شيئا من الآيات في موعظته فهذا جائز ولكن القراء على أمات بالصفة المخصوصة فهذا لعلهم